يا ايها الذين امنوا امنوا في الله ثم امنوا توبوا من نفقوا یکی <coughs> <clears throat> нулась Wow ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوص كان وخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل أدخل النار مع الزاخرين waa قَالَتْ لِمَ أَسِرُّ رَبِّهَا وَقُوتُهُ و oh, آماره من القرآن <تصفيق> و برای What wow. and و ام الذي أن قضوا the enemy فَإِذَا فَرَّ التَّفَوُّهُ صَب لقد خلقنا الإله summba rod di و வே sumna وَبِأَحْكَمِ who لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله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 وردق الله العظيم استمعنا واستمتعنا بثلاوة مباركة عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة وذلك من رحاب مسجد رابعة العدوية بمدينة القاهرة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته